طيب أنا عايز أسألك وعايز أسألك تفتكر إمتى كانوا ركعتين إنت تزبطتها يعني فعلا صاحي طول الركعتين مفيش كده ولا وسوسة وحدة لا في القيام ولا في ركوع ولا في سجود حصلت عمرك ولو مرة واحدة طيب ما إيه رأيك نعملها إلا لدي إن الواحد يقوم دلوقتي بعد ما نخلص فظلنا عشر دقائم مطارق ربنا يهديك ويتوب عليك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما نخلص تفضى وصلي ركعتين هصلي ركعتين وركز الله أكبر هو لازم الواحد لما يركز يعمل كده مش صرت يعني الله أكبر لقِس خليك حاضر زينك حاضر قلبك حاضر والدعاء السفطاح والفاتحة والسورة خلي خليك صح مصح صح, صح تسرح لو سرحت كده ما تحسبهمش أطلع من الصلاة يعني لما أطلعش الصلاة كمل الركعتين وعيد من تاني واظبط نفسك وحافظ ركز ركز جدا بحيث ان انت متسرحش ولا ثانية ولا اي حاجة تخطر على بالك تماما حارب في دي جاهد فيها الليلة كلها لحد ما تحصل الركعتين دول وقد غفر ما تقدم من ذنبك اتمسحت الذنوب بأستيك كلها طب إيه كمان تدفع كام الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم هيا عملوا ما زلنا على وعدنا أننا سنقضي الليلة في تحقيق ركعتين لا تحدث فيهما نفسك ركعتين ما تسرحش فيهم ولا ثانية ولا يخطر على دماغك أي خاطر أحبكم في الله وأستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته